نعم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه والتابعين وان نود تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه الكرام ما اذكر به نفسي واذكركم في هذه الليله أنا رب أهمية الاجتماع والاعتصام والترك التفرق والاختلاف انتشالاً لأمر الله تعالى بقوله فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وانتشالاً لقول الله تعالى ان وان هذه امتكم امه واحده وان ربكم فقط يقول واخبر تعالى ان التفرق من طريق السيء الكتاب يهودا والنصارى فكانوا على زوال ولن تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فاخد رفع على عن التفرق والاختلاف من طريقة المشركين مع الشيخ نعم نعم فقال عز وجل وَلَا تَكُونُ مِنَ المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من حزب بما لديهم فريعون واخبرنا ربيع الصلاه والسلام ان التفرق والاختلاف طريق الهلاك قال عليه الصلاه والسلام ان ما اهلك من كان قبلكم في ضلاله مسائلهم واختلافهم علام بهاي واخبر تعالى ان التفرق والتنازع ضي يقول فشنوا فالله سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هذا هي حكم واخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان التفرق والاختلاف فعقابه النار قال صلى الله عليه وسلم وستفترك هذه الأمة على 73 شقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هو دار رسول الله قال من كان على ذهل ما أنا عليه اليوم أصحابي فأهل النجاة هم أهل الاعتصام بحب بحبل الله وهم أهل الاجتماع على طاعه الله وهم اهل السنه والجماعه الفرقه الناديه والطائفه المنصوره الذين اعتصموا بحبل الله وحبل الله هو الكتاب والسنه ويترب التفرق والاختلاف فاتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اي التروقياناته على هشام بحمد الله عز وجل الدين يهتم على اصلين الاصل الاول التوعيد الاصل الثاني الانتكاء كما قال تعالى وان هذه امتكم امه واحده وان ربكم فاعبدون فان تكون الامه واحده فان يعبد الله عز وجل اوصيكم اوصي نفسي بالائتماء والاقتسام بحمد الله اترك التفرق والاختلاف ونبذ كل الجماعات والاحزاب الدخيله والوافده من اي طوائفيه وتبليغيه او سروريه قطبيه والجماعه الداعش والقاعده والنصر وحزب التحرير وغيرها من هذه المناهج المتبعة الضالة والسير على منهج السلف الصالح فهو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم الجماعة الذين اجتمعوا على طاعة الله وعلى ترحيد الله ومرضاته نختفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين